الذين يظهرون منكم من نساء إنهم نقم ما هم إن قم ما هم إلا الله ولدناهم وإنهم لا يقولون مون كرم من القول وزورا وإن الله عفون أفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتعرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير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 يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحساه الله ونسوه والله على كل شيء شهيداً. حمد لله. اشتريت بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نوح. على سورة المجادلة. وسورة المدينة كسرت دقايق. صاب أيين عليها هي سورة نوح. كسرت جبر لديه جري خورا بنته تعالى، وقبل جرينه له قوس ابن سامي. الله بذكره أنصار بهايين. جبر دعس إلهي وشري سبحانه تعالى. بسول كود تميت يلا أو, أو كلا وهذا الكفوع يعني ليس من كذي أو سنوي واحد جاهلي هوان كل بثور waa denaha weenka ku alank oo ku daray waayenka aan ka marmi kali uu nowiinayay oo aad buu xoroqaysu waka waayenka uu jiclaa xagga Jimanood markaas illaan beeceeyay ayuu doonay markaas ay diiday qoray deen majira oo jahiliga lagu dhaqmi jiray oo hadaan aqeeda iyo waxa ay ku saabsanayn marka sidaas layay hawaantan oo xawra li jeeyay ay rasuulka kaleeyay sallallahu alayhi wasallam oo qadiyadii aad u weeyeeyay hadii ka qayb tii istimaal Muhaarrib as-Sahiisaku iyo Aayisha waray qaad kamey raah min fooq sabc samawaat xawaynta subaxayayahay rasuul ilaahay w min saasa wa saasa wa saas wu idhaare wa anoo ti jaahiriga arur bay noojogta hadaan anigu hayo way dayacmayaan ee may asul kelayow waana waxa uu arruriga maarin aad iyo aad u cudar tirada xadiidka imaam ahmed yaghi kay wariyeen oo sheegayo إلا asul ka raqul qulaha ma koogi illa inad ka furantay mooyey markii aad saaxiib Ilaahay sheegay ay halkii yuurdaar badan badan la timid oo ay mar walba ay waxaan waahii jahiriga ee nasil la loo إلهي هو همكوشي غانا إياه حاجده وقع رسولك وحوه إيقاله إلهي هو همكوشي غانا إلهي إلوه سيسا عطاقه ميل فقاين جوار ديوحيه هيت إلهي كعب ستغلت قيادها الروحة إلهي كعب سلانا وما يتق الله يدعى له مخرجا وما يتق الله يدعى له من أمر يسرى أيها الله سبحانه وتعالي يود بقى عمر واختي جيسي الله عنه وارضاه أميركها مالن بأييده ويناته واختي ياسع و bay wadare u istaag markaas ay la hadashay in balan balan balan bay la tagnayd wa la caanantay markii uu soo tagaa waxa la hayo wargaynaatay ayaaado amirkii oo wax badan oo dadka ku soo wayaan badan tagaa ninkii saaku yii inta caanantay baa wuxuu yii أبي إلا قرّع من تي الله عز وجل ساس أيو كير رضي الله عنه واردة مرّكة جوالس هي كسر الدكتور سبحانه وتعالى قد سمع الله إلهي وهم غريق قول الله تيه جوالدي هذا الكير في جادير وكبترت دولة في زوجها النين كير الشيء نجيس كيرت دولة يصير الله مرّكة تروح عنك لقي ملك الله اللهم إني أشك إليك حاجتي إلهي بإلهي أعظم قُشلت بنتي إذا مر ساعة يا رسوله صلى الله عليه وسلم مركب كذا غاية ساتريه مركب كيس ساعة تري عليه سبحانه وتعالى جابر إلهي إذا كعب سطا إله عليه صلى عليه وسلم إلهي أنا واقف مركب حارض قاعد كافي والله إلهي وعليه يسمعه وهم غيروا التحاورك وما مرة يلو أي مرة عضو way saasaana hay saasaana hay saasaa iyo arurku wasaa sa soo way soo way adiguna asku dhahaysay oo adigu jawaabaysay ma garanayo oo moog ilaa inaad ka farantahay mooyeen ilaahay istu ilaahi subhaanahu wa ta'aalaa wah wah ka soo maqlaa way sawut ka soo maqlaa basir ilaahi adana waxaa sawut kale uu arkayo ilaahi weydiin arkayay weydiin maqlay gabadhaana ilaahi wuxuu u yay subhaanahu wa da yaa weenkooda kooyee alaamta waxa lamidaha hadu dhaho walaasho la mid tahay ruuxa ilgeeyan ku ahay ruuxa ilgeeyna guursan kin hadha weenkada ku shabaado waa saasad kale oo xukunkan adag baa ku foolayn waxaan la qabgalayna haye culimadu dhehena in adhaweentada ku داي يا أختي مركز سو في موالاش عبا سؤال عبا اللي هو قرنين وحوي هديه الوحة ولي جينا سو في عنا ملجروي وكخل وفناء وينك وغفرنا هذا ولي جا وانت سو رالكم مديهم رما وجرام مركز وانت عنا يا عايش أو رسولك يا فاطمة جاودي يا خدي ساس رسولك لي جري ولي جا حديث كوير كميس سو هو انت رسول لكن من ka saay ina rasulku hooyay qayb arimada من gaarsiyeen dheer bayna noqonaysan laakin si sax ah dheer ma noqonaysaa laakin waa arin adag oo la rabin oo lagu ogalay ina awanta saaq qutrada walaal ina ku talaad al diin qow ما هن أبو علي سلمان وتعال هؤن كذا يكونين هو يلا الله متاعي ما هن لور كذا قلنا جل هو يلا إذا ما قلنا ما هن هؤن كذا هو ينقد ما إنه ما هو ينقد ما الله يكون ميهم ولدهم برق هو إذا وصل شبابي kana waydayde u aadaynaana ee waxa ugu doonay baan qitaaladaynaa wax ku saadaay weena midow la yaa corona we heliyeen munkaran maal qawre wax munkaraha oo hadalahay way wasuuram daan baynaleeyeen baarisana oo hadal beena baafadul wax aadii aad sharciyada iyo aqal gaba ugu xano هذا كان منكر إلهي <سؤال> سبحانه وتعوى عفين أيام غفوره جنبينا ورد أفضل والذين مركع السهل هو رمي روثي واحد السمعيين سأينا مرضى موضعين واحد دوشي سفور أيوه أضيق هوا والذين هو يظاهرون ذهار أيوه هو ينكبر رميطه ومن السائم والذين يظاهرون من ثم يعودون كن قواني ما لكن فسركه وواحد بان واحد ويا طلاق وجم جيرين لو انت طلاق الحقي ديالي وحده موسى رسول كل اريد غيرك اني مره هذه ريرك اني من الصين. ثم وحي وحي في هذا الكاسحون بيقارب لهم والذين يظهرون من الصائم ثم يعودون لما قار وحي عدن يجو وحيه بهذانا هو أن ثم يعودون لما قار يجو في الجماعم قايب هذا وحاء فسر كقوم عانوا ذي هاي اللوجود يعني هذانا عور جحان فريتان أمجد ثم يعودون ويكونون لما قار من يسمعنا يفران. فتحي رقاة اللاندوف رتان يجروا يفرم يسافر فتحي فعليهم حاضر الصلاة حكم كذشة على من كي يذشوا الواجب كقوة نك وين تساب قطعة استرقوا أن دون إنه خرو فعليهم حاضر الصلاة من قبل أيام ان ثماسة أنتين الطابن القارب أضوم كل فريج قال به وقت جو هذا أضوم متجرا هذا هذا اللي يرجع ليه وقع السنة هذا أتصدق تبيه أو كلوا سواء على من قبل أن يتعلم أنت أيضا تعبن أيضا لا تتعبن هنا تقول أبو الله سبحانه وتعالى ذلك ممكن ناس به لا إذن أمر إياه إن أتصال صلى الله عليه وسلم إذن أبو الله إذن أمر إياه وإذن أحد لها سوص المرد ما قلت لكم إله حوال ربك أنت وحنم إله إذا يغضتكم حوالها قدوا يجعلين وهذا يلعظون وقال إذا بني آذن وإله إلاك للمكوب حضة الله هنا حرق عدك لنا أن سوي بس حرق ذلك يمكن ناسا فعذون به هوانتنا التاميز من كذا ذرت هوانتك انتي بذي هوانتك أوسس كذا يمكن ذات الأفراد اللي تاميز كور إلا أنا واحد صميم وعلىك اللوادل فصلت خضر وأنا أفرح حرق سبنا هوانتي على الدوان إلا أنا شوف حرق سموه أنت دونك فوقات والله بما تعملنا خبي إلي واحد صميم إنسان وعوج هيو فما لك زمرق ilaa wan xaris bayo rood waxa ay ku goorayaan wan ma hada saawo wey saas saney hada saawo wey saas saney hada wey samantroti lemi jeed aan helayn adaanu xaraayo ama maba haysto ama lacag uu ku garto maayso meeli karo fasyaan faali waxa jifi saas siyaano shaareen muddo tabacayn laba أنا يساري لابد أن كل ما ولا براءة حليل عدد مالين أفترض إنت كنتني إنت وتصابد اللّه يسويه هذا ويكبت فسيام تعالي وحروق هذه في سه من قبل عيني تواصل هذا أنا حتى أبنت إنت إنت الزمي وين, وين. فما الله يصد مر هذا سرتي أول واطوق جبروي لم تقبل وحان اي كدعين والروح الجرن سوى الجرن با وحا سمين كرا و ديه وين ما مره بسوم با الله سبحانه وتعالى الدين في سوى طيت احب ديني الله الحنفيه السنه وخير دينكم ان هذا الدين يسر ولا يشاد الدين على الله صلى الله عليه وسلم خاصك ادكي دينك رو يسكو ادكاي وي الدين من حرج الى زمان اي دين adontiba laga soo dijeeyso soomku waa wadi wal soo dijeeyo wal soo faamala bisadru hana awoode faid camu 60a miskeen wu xuquudina yahay lehna ruux buqoonay leey kafoo dahay soomki labada bilooda xiriir ka haw lehna misqooda laakin awoodi kara in aad soomto soomku darro walba u dhawaawe laga أطعموا الستينه ليه نانقون توض مسكينه ليه نانروحه مساكين ذلك اللي تؤمن. عمركم إلهي إذن فريق. روحي واحد الله إلهي تؤمنوا أمركم ذلك إلى إحساسه إذا فريق وحى قاعد الله صار له وقت كي أرنتي الوقت كي الوقت كي أرنتي سائله إياه بالله إلى صبره مايسلم ورسولي أمرك وحى مناع سقي إلى سعد إذا كلا أنا قرص قد دشس أكلتهم وحى واجب كي وحى على كورس سام أمركم ذلك إحساسه إذا فريق تؤمن للرع إله وعليه كان جناه يدعوها قاضيهم هاي هذا كده على ذمرونه يروح أصل دوشي صنع قانا يوم وادم قده وامه أي عبد بوجلي سأل بالله ورسوله وتلك تاسي الله وإلهي أو هذا لبعق قاضيهم صايا إنه هل تأمره وروحه صليه وحدود إلهي وأو أمر إلهي سبحانه وتعالى wyle ilisub gudba oo waxa ha samayn dhaqso meey wixii ee lamreeka taa wixii la faray fartaani waye wyle kafeena ku xuduud ilaahay ku kufray amaamarta ilaahay qaadan wayna calaam aanalin xaggee ay aan baarin hada biray subhanahu wa ta'ala wajibki si qaadan wayd oo wixii ku kufray ka faa'i fartaani oo uu kaar kaay يحادون الله ورسوله إلهي رسولك كه خلافه يبقى سبحانه وتعالى إلهي رسوله كتابك السام لنعمره رسولك صلى الله عليه وسلم لنعمره أمرك ربك جبية وأريد ربك الربي له ليما أدى رسوله صلى الله عليه وسلم أوكرا لك أقول لك وَيَا أَوَامِرِتي سيئة سُنَدِي سيئة دينتي واللي ميدي سُودون السقسمين والدولي أدنى كان إنتنا آخر جل كما كوي تسير من قبلهم كوي كريم إنتابوا إليه سبحانه وتعالى إنت إلى رسول قصة درع عاصيا وإله عاصيا وإخلافا كان كوي دليانس والدولي وعلى سبحانه آخرنا وحوي الله داعب كويته والدلي كوي كما سيد كويت للدولي الذين من قبلهم. وقد وقال انزل له وحنسودينه ايات احكام بالناس العاد ومعين سودااده كمسلمي تاتيين احكام ايو ايات معناهودو ايو waxay ka hadlayaan iyo rafduwad intaba uu اسكعد iska cadiyay walil kafirin dadka ayalaha ilaahi iyo إِلَهِ rabbkukoo qaalim خير نبضهم إلهي وغور هميا بما عاملوا واحد ساميًا أحسه الله إلهي وثدي ونسويا إله وإلاهم راعوا منك ينفسي سوين لكن كان راعوا من كائن واحد سامي يسميه ما أنت واحد سامي محصص ناس كله في سنوين لكن راعوا منك وصل عبد الله سعيد رجح وحاله وريسوه رسول muuminku wuxuu la mid yahay sidii uu Ilaahay u qabsaday. Gurigan hadda hoospaalka borbisuu ku shabeeyay waad gurigan oo kale oo ka baqay inay soo dhaco guriga ama bor gogo الله سبحانه وتعالى نفسه وحيد مرائبه وصدره جيركا غير كومر خاتفه نلكا كومر خاتفه أحساه الله الله سبحانه وتعالى وحي أسماعيان واحد وأن سوء يقنوه وي إلا والله على كل شيء الشهيد الله سبحانه وتعالى حاير بيها لا تخاتبك يهب ألم تنى نياذا أبي أن الله إلهي يعلم إنه أبيه ما في السماوات وحى السماوات فقصوا وما في الأرض وحى دولها فقصوا ما يكون وعلي سبحانه وتعالى ما أهض من نجوة الثلاثة صدح فقط صدح رغب ما فقضه إلا هذا صدح رفقان هو إلهي بقى الرابع أفريو هذا صدع يدنك ومالع الله تكتانه الشرق الثانه والفقضان والساء صوانينه وحى تكفة قيسانه ما خير ما شر هذا النقضي هذا صدح فقضان إلهي بقى أفريد كواهو مركزها درست تربح إلهي وح وراء خمسة شان ما تفقده إلا حدى شان فقان هو السادس إلا يبقى اللحكوا أهو ولا أدناء وحكير صدح لي من ذلك صدح لي وراء أكثر وحك لحدي كبر لحك هي صدح بإلهي الشرق سبحانه وحك هي صدح بإلهي الشرق وحك شان تكبر أما كير صدح لي ما فقان إلا حدى فقان روره أما دات ربطان انت الدنيا على هاتاني هو إلا يبقى معهم لجو ذو إلا يبقى معه وضع لكن ينو ينو إلا إذا تجلس كوليج ولاكن في كوليج إنه كمغلي إنه كعرق إنه كوجاب. مرك وحنا كفقنا واليس سبحان الله تعالى. إلا هذيل صدق وحقيب فقيان أماشان وح كبرن أي فقيان هو إلهي با معه معوضا. أينما كانوا ملك سيكذب لهم. هذا مال قرصان تكتان هذا الهبين جكتان هذا المارين جكتان هذا غريس كهرتان هذا وقع إلهي سبحان الله ملك سوت كست وانتي نوي أيو عليه مرك صادرت إلهي كعبد ثم ينبيهم إلهي وشأني كفقن وغور رميا بما أعمل وحده أن كفقن يشارك على قوانينه وإلهي سبحانه وتعالى بقيامه صور هل كان طاطه إنكم إنتاسوا يبيه له وح ما ينبو الله سبحانه وتعالى هذا الحنان مر كفقة كوف وبرأيكم هو كرفاقد دد إسلام إن الله ببيء المعاصي الصماء إن الله حاضي إن الذين يستي إنما خمر العبي إنكم عادوا كفقة إن الله بكل شيء علي إلهي سبحانه وتعالى وح وح كقرصون ألم ترى yelen dadina noo عن gelay yahood baa ayamada marafaqin baa ay laabada wali faqiba inta magaalada meedina ku fadalay yahoodiya marafaqad yahoodiya muslimiintii way deganay markaas heeshis la sameeyay oo waxaas urad ay noo soo staajay ay iswaqoey kabaa qoro mar lacayil yahoodi markay muslimiintu degdeelan iyagu kasbii لم يكن أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقين يهودين جو... يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسكسي وزين ألا وحي ألم ترى ميادا عبيد إلى الذين قوي نهو لقرر عين جوافقة ثم يعودون كن قني لماذا نهو لقرر عين حق يسا ولي وليبه وحي كحفة قيام للإثم الدمي والعذواني عداوين إسلام كأولاد تقعلمين يقولون أنه منافقين يهودين أي الكفة قيام ومع سيئة الرسول رسولك عاسين تزاكو فقير لما ربع رسوله يقول لك هو رجال فقر وإذا جاءوك ملك يكوي معدن يهود حيوك وحيكوه السلاميان لما السلامه السلام لم يحيك به وسمخوه السلام من الله إله سلامت إله إذا نقول سلامي إن أبراه ما حيته و السلام عليكم و يوم يقول محيدي يجن أسلام عليكم لما شد الشهادات لأن سلامت هو يجعوه إله يقول نبجل إله يكون محارس إله يقول بركيو وعفض محارسة يقول لها إليه و أجل بل نروح و أصلي و أدعاها و إيابنا ماشي دعاها بارج لك أسلام عليكم كوي مادان حيوك و سلاميا بما سلامهم لم يحيك به و سمكوه من الله ويقولون يقولون و حيليهم إلا أن السلام يجدك و تسينيا و إيابنا توصوا لك هو اللي فهمي و في أنفسهم نفتر لو لا يعدي من الله إلهي من عذابه خذور الصول حقي هاي من عذاب لا وقع أنا هواريه نقول واحد من السبت إلهي من عذاب ثالث نفتو ذكرين بالي ألب فيه حسبهم كافقو الجهنم جهنم بق فيهن بالي سبحانه وتعالى حاجة هذا يوم من الكريه هذا سورة فرع إمام مهيان ما إمام مهيان قبر مايان. جهنم يصلونها ما الله عذلا وحوقب باص بذلا في الجهنم وصع وين بالله يا أيها الذين آمنوا إلى أي نبغي كتابك تذكر مايو إلى التنجيتم مركز فقيسان ثلاثة تنجو كفف قن أبي العتم الدم إياه والعدوان حمها كفقن عيها كفقن درب أحكش يا قيسان وكات وها كفقن بعالي سمعنا وتعال سل إله الشغل سمعنا وترح فق أنتي صبا أمبا وشرب لا خير فيك تين من جواب إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس، وآية الله سبحانه وتعالى في سورة النساء قصا مريض إن خير ما هو شرب القفقة يوكش القول يبلايه يوكا غض الرب وعزم القفقة وعدي بدينا وصلت عديك على دعوة مفقه على ما وإجيان ضد يدي إلا من أمر بصدق أو معروف الله يسوي الشر خير قفقة مركم ممنين ترى على جريبا قال له في ياي يالدين عمري ثلاثة هذا فقه سام فلا تتناجه بالإفن سلاك كواس وقال منافقين تأيهود يقالب وقال والعدوان عداود الإسلام كهكفقا ومع سياته رسول رسولك عاسنتي سهكفقا وثلاجه كفقا بالبر بار النمو إلهي وحده قده إلهي إلهي أقبه بارنا مصنوانا يسانا خير خير إصفار إصلاح إصفار لا لا لا تروح إساء سيدتك عزيزي حسين وحشين كيف لو ساء إلى الساس الصماء صدقاء وبده كان صماء وكاس وخيرها إصفار أروح إلى أبي هذا وقوله جابسه هل لا قال إن في هل لوني إلى كعبس الدنيا وقت تجس ودماريس سوبي جدك أن قامه يبي تقوله كف قواريسه أنا وتعال واتقول الله إلى كعبس الأمر كيسقاط الذي الله إليه حجته عشرون لا ينسف عشرة أيوب إلى جهر تيس لا ينسف كل من أيوب أكيس إلى كعبس إنما من نجوان فق مرج الداني وسيس وكيمين هاي رسالة لا يوش وخا خير ما هو لا خير فيه كثير من اجواه مركه شيطان بعد دك او ليحزن لي يحزن من هو شيطانك او قرحيه لي يحزن سو امور جييو الا لينا امنو دك الهيتميو هو ليس شيطانك ما داري المؤمنين دك يدوا يا شيان دا المؤمن كوا سدا او الله الهي قبرك مويا واخ كوغدعي ما جير الا الهي هو هو قدريه او ادمان مويا والله كرهتو كلامو دك المؤمنين تاع الهي تلا إله صار لو جا ذا وحش سنيلا يدين كل رعين سبحانه وتعالى سكر هكمل الجن مارك رسول كان صلى الله عليه وسلم هو شيلي وحرامها يدين كوا الصدق حد الله وإن اسكف قلب وحرمه الصدق بيتين على سرعة كي كان هالكاسو شيبان كلها نم كان ويكون عبيه هنا هذا يكشش كيسان هذا يكشش القول يانه وكاسو هذينه يكون عين وكاسو قيقد من, من ان الشيطان يذيب شيطان كبرين يا روح قال ان قلبي يميل كسديك صدق قاصد و خاص الشيطان كوشاكينك دد ماك غسان ليسو ددك كو درمو غير واش يقو يقرتان برك الله سبحانه وتعالى هو عموما كالهه كو كرصونادو موسى دين الله سبحانه وتعالى كو كرصونان خيو غاغه و خيشاده و و و و يا أيها الراعي مركل كده لسادنك أول أيها مشاكل روح روح يا وقع ذي الراع راع أقو فراح أبلن والراع إلهي يقدر كيسه كرزوم إلهي سبحانه وتعالى الراع كحليم إلهي سبحانه وتعالى كلي الراع كعب صلوب إلهي كلي سبحانه وتعالى الراع وين يا أيها الذين آمن إلهي نرد يفرميو إله قيال لكم مركل كده تفصع واسعية في المجالس ماشاء الله فللو ففصع واسعية الله له إلهي بعيد واسعني ماكِي لايك هو واسعنا مشي واحد كصوت جعش عين قبرك ولايك هو واسعنا ياو جنكة ربك علم ولايك هو واسعنا يمنك ولايك واسعنا أرجاعك ولايك في عناونك أي لايك هو واسعنا يا إيه ماركيم ملل ماشي عيدات القوي عين وغضب لذك الجدال فيهم إنروح الأسود هل تلاقي صلاة قدرك الصلاة سيسأو بعدين. رأى إسكل دوا هذا لو هو إسجع روا صاحبنا إنه كان نح قشر وحارم يلايح اللي برسوله يعني حديث وصحيح إنه هذه السنة كله فدا مشوا عليل طيب هل waa ka rasoolku ruux soo talaabsanayd oo ka dhaxlay ka soo talaabsanayo soo soo markaas waxa uu jumce ajlis faqar aleey taala wa rasul fariso ilaahay rasoolkaad dhixtay ayo rasoolu sallallahu alayhi wa sallam ku yiri marka seenu waxa uu dhiixin oo ruux uu sadadka u talaabsan oo laba roog uu ugu dhaxgeerin waan loo naxariisto cilmiga iyo faamiga وخاصني استقري له قوسا سنن كان اسلام كان ما خير الى الى تصينه سبحان الله وتعالى من يصلح على مرسيه يسره الله من فرج عن المؤمن قربة تفريق سابون رقم توليك ورقم يكون حارسا وكاس خير يكون حارسا في الدنيا واخره هذا لكن ذكر اناني النقطه اني كل شيء جعلاته الى انسوح البكود دي ياك لو بقول ان تكون سبحان الله تعالى اني ان ترى اني يا أيها الذين آمنوا إذا قال لكم مركل أن كلوا وافصحوا في المجالس فافصحوا واسعية يفسح الله لكم ولا يبعدون واسعين وإلا واسعين مشير ما خير هو خيره ونجعل شعروا قبل أن هو واسعه أو كمديا لا هو واسع علم كسي ثاني لا يكسي محرسته هي خير كأطبخ على الجعش إليه ما إنه هذا كم حرسته كوبه ذي يفسح لا وإذا قال لكم مركل أن كلوا أنشزوا كعس ayna sameeyeen taqaat taa ayan waxa Rasuululla salaamuhu alayhi wasallam saw majlis joge yimid yimidreen balar aad bunafey balar oo jiraayo wax lagu jiraa isamayeen oo dadka qayb baynaar ma galawdeen suuga kulli dadkii baa taqaay qayb darana oo taradaha baa yimid 5 go'o feerimaa Falastin booeyaan waxa ay jiraan noqotay ما كيف هل كان ضد الله عدالات بشرية هي سائر كلا من هي واحد وانسى دناه وساق صيود من أو عدالات صادم إلهي سبحانه وتعالى ساتس خصو بديو وح وح الصني والمرافضن هذى عذاب إلا ذنبه كع كعب علي سماه الله يدعوا لكم عبدا لين كلون شزوك كع شزوك كع يرفع الله إلهي كرب وقال قال الذين آمنوا إلهك الدنيا و الذين كوه كرقرأ و تلك علم علم غلسي روح مؤمن إيماني علم غلسي قدره إلهي أدو لي أخر و قربه عبد الله بنفسعود و قديل الله عن الموت رأينا أخياني بحروق به مدح الله العلم والعلماء و أنا سداء والشري إلهي بحروق أيها الناس لتزيدكم لي... هذه الآية رغبة في العلم رأينا هذه المتدرسة علم غلقنات جعلاتان مركز الصلاة، سي وله وحده إلهي سبحانه وتعالى وح شاء أعادن كل يرفع الله المؤمنة العالمة من المؤمنين الذي ليس بعارف لا وهو مؤمن لكن كان علما وله إلى درجة أن صار يسكن جيني يوم وأن صار صلص الله وصلى وحديثه صحيح وكله فضل العالم على العبد كفضل على أدمك وحديث صحيح هذا ما صوران كره لا تك مسلمين تروح أوجد درجها صيئا ما لون تيس وجرد درجون تيس رسولك في الروح عالمك هي كان عبادة وظلانة العلمي لإلهي كو عوين ساس انت سيسجرا انت انكسر الروح ذاتك أقوة صيبة وكسر يا رسول صلى الله عليه وسلم هذه هي صحيحة هذه هي صحيحة كفدل القمر ليلة البدر على صحيح القواك طيحة فريطة ملاجرة حكا انت كنور بذين انت سيسجر يا رسول صلى الله عليه صل صل صل وسلم مركز سيوة رسولك صلى الله عليه وسلم فقيه واحد عالم كريه اشد على الشيطاني من ألف عابد كل habina odhan soo jeedda oo maay dhan sooonta oo wakaal jug digay bixinayaan ay kala banta kuna waxa sheeydaanka uga dan halka caalmka uu wada da sheeydaanka iyo waxa soo dhan buu yaqaan waka ilaahay yiri inaan wax laamin ibadii qolama furoobkan ilaahay ka cabsan kara mar ee oo cilmi leh waka ku aan cilmi galahay in ilaahay مركة الله سبحانه وتعالى يرفع الله إلهي كربوك على الذين وطل علمه هو علم الذي منكم والذين وقرقه هو علمه وطل علمه يرفع الله الذين أمنوا من هو مؤمنين كمير والذين كميرا وقال والذين وقرقه هو علمه درجات درجات بمهم هالدرجة إلهي من الذين الدرجات سلبوا القيني وقوياً علمه إيمانك له وكاد رسولك يناصر شحيه سلحكها إياه ضيحي سمي خديع في الاطمئنان اما سان اوهس روحه او تو ريغو ايدن بوس هوس اي ان كدرج وصاليو كر سري والله انتم تعملون خبيث واحد تمس ان الله هو وار علمها مره سا او فضل بضان لو قوما دشهو روح البو برت علم الفضل ليس سيوجا ين برتر اي دي دي بضان يو خوله بضان كوبد خيان برف لو غيان باي لو كاغن زوخ شي شهر تفسير والنحو هذا داوت وفجأة هالكه ووأي ول سقولوا لي مركب ثالث سلكوا الرمي يقول برضو بير لوك كوك تلو تحاول يبان تاي جايب قاتان والرشين طالق قاتان مدينة إلا عشام مدينة إلا مصر يا أيها الذين آمنوا لا ينالك ذكر ما يو إذا نجيت الرسول الرسول كلا فقد ربطان فقدمو كه biiydeen idin جواكم ku fadhiinaa salaad ka waalid subhanahu wa ta'ala abdullah ibn abbas xuray waxa lagu beddiyay rasuulka faqiq markaas ilaahay wuxuu go'an inuu ka fodeeyo markaas xoolaha waa la jacayl yahay allaahii ruuxan salaad ka rasuulka lama faqii karo zuri waan aad ugu maayno aha xii ila hanta bandoonaysan seeg goyoona furu xawaanuu markaasan qabdan ruux hantumaayn soonkeed baan xufi hadhayay musa أنا ما أكل سيدنا الجعلي، ما رسول الله وألا رواينه كفواذي، وحوارا والجعلي دت بد أن حولي ما كسر رسوله صلى الله عليه وسلم فق قيراني، يا أيها بين الدين دواكم فقنا ساقط ذلك السيدة أنا بيشام hailam tagid haddaydan helay finala qof ruuxay ilaahay waa foley diinta si ruuxi waayo waa la fadhii rasuulka ilaahay u qodhay laakiin ilaahay woyey raaxaysto faana qasab ku bixay saway wajiba ku qot marke ilaahay uu nasaxaynaa wana wadaa hayseegan in ka socodiyada saxayayn ari kulli waqaan faray muallimaa wuxuu yahay aayad ba ilaahay kitaabka isku jirta ayu cid بين يدينا جواكم فقينينا كوريسان صداقات انتذا ان رسولك اللفق صدقك سهر مرسان ورعي رسولك ان الله فقره وصداق السيد بخير تم كعب ستمبر وقالي سبحانه وتعالى وقاليه مياد جعلات وقاليه فلم فإن لم تفعلوا خضير عن الصوانين وطولوا عليكم وقاليه علي إلهي ونسخ واجبك ولي علي وقالي سبحانه وتعالى سواج ما انهي أمر ولي علي صلاة المر وحن مر بلا نسخين والعيني دبل العينين وعطنا فعقموا صلاة الصلاة تتكار أتوسي وعطوا الزكاة تتكار بخي وعطعوا الله إله أداع ورسوله أداع والله خبيرا ما تعملوا ألم ترى منافقينته إلهي كورا الصفات قدرنا أول ألم ترى مياذا نعقين إلى الذين قوي تولوا كولياشا قوما ضد غضب الله عليهم إلهي تشضروا عرور ما هم معها منكم إذن كعين كمن ما ورع منهم كعرضنا كمن ما ويحلفون عائل كذير ويقول لها التانبان وهم يعلمون أيها وبانا إيه لا يتاك يقول بان شيئا يانبا يبان قد لها التانب عليه سبحانه قلب أدقى ومنافق روح بان قد يو رمه يوم إيمان كمجره إلهي دي وإيمان مقعيسة روح بان شيئا على رضا منافقينتك كو حكاها بان غيرت المنافق الثلاثة بجي رسولك هذا صامق وحدي صحيح هو ومتفقه وإنس الله وسامة وجعنا ان مسلمين صدقوا حد لو اكروا وا منافق من حكوكا الى حدثك دبن بين بين هذا ترك على ما رافه اقول يا امين انتم كطوت كانو روناد كو اركست من خار حد وخاين هذا ما وإذا وعد أخلف akhlaf بلن قال qaadana balan ku qabaxay sadex la dadku arkaan bi rasuul waa munaafiq khaalis munaafaqan khaalisin bi rasuul wa in salaam wa caanana nusi salaam ha sheekto salaad ha tukado ha sooma wixii shicayrta islaam ka muujiyada sadex dad kaar taa waa munaafiq munaafiqeen ilaah sansoor toonaan qosoo maray aad iyo aad waxa u bana maq ilaah قال hosta الص soo wadaa jaceli islaam ka wada naxrin dhaahir ka kaaso salaad gelti kana wala soo hayaa misay koojira wala baa la soo hayaa adaan gaal koosta ka jaceli واح سأبو تقول من فري نوكه وياحلفونا على الكذب مركب بيعنتها وقظ أو واحد من حفص ما يسأل على الكذب بيعنت القرآن وهم بيعلمون يو أقول حي كل عن البين طيب أعذ الله فيا يودي أيه راه منافقين من طنوع عصي ذك السفرة إلى منافق من قنا ياعه عذابا شديدا عذب ما عمل خانة يعملون قوس عمل قوس سامي ينبحهم اتخذوا حي كلك أي ما waxaan ku wahan ka ilaaliya safety iyo ilo degalay wakhtiga safety iyo waranka iyo kalaatl ma jir wax garasho saga dhigayso qori ama harag bu ka sameeyseen oo wixii uu ka ciirinay ekaabti iyo gaalada ila raacayo الساجي <ممم>. إلهي بالي سدعي سبحانه إلهي بكر رب ذني اتخذوا إيمانا وحكايتان جنة قاسان فصدو ضب كبير كل زين عنزلي ضب بطن أيقفض ضيانت ضب بطن بموضية إلّا أن موضية قاميه إن يهندار الخير ومرحص كل ضيان غيارة بعنتك قد ضيان عمانتك قد ضيان وحصك قد ضيان عاجك ربان فزدو عنز عذاب كبير إلى الدين تسي كور على wa kala badi seeno saa socoto dal horan balan beexay kala tuuj oo aan horan oo saa balan tuujibka amwaalum walaa dad aroor badan oo qulquluxa wada raaytaan duujibka ajsaan way yakuu taasmaa qol lam tuqin daq qamayso wax ka tarmais anan yada xagood amwaaluhum قوة سفال على المنافقين ضروا أصحاب النار هم اليوم فيها نار تبع دخان دون يوم ما لين بين نارك قوارير يبعتهم الله جميعا إلى إدمان وصوصاريد في أحد يكون لهم بس إلى عقل الله سبحانه وتعالى بي إلى يجي وينابي أمرين أيام إن لا صيرك رأي صري يوم قل يوم القيامة في يكون إلهي بقول كما يحلفون الله سيد كليم دارين كليم سيدكم كلام سيد الدفاع عنهم أمرين آخرين داركم qarno loon moodaybaas adoon kale isagada in si loo dayn baan baayo ilaaysa udayna allahufi way xasabuna wax maay aanan iyo walaashay in ay wax ku dilsagayeen in daartay u tarays adoonka waxay sameen jireen oo qalbiga aan kaga jira bahrka sameen jireen salaad iyo saami waxay sameen jireen hatta إنهم يجوهم يجو الكهدين وغبيان رجال منافقين بين بطنه عليه سبحانه وتعالى رقصوا بين بطنه ومنافق صامر استحولوا وحققة المضي عليهم درش الله الشيطان فأنصام ذكر الله إله إله سوستنبيلوسى أدون غيره في السيف وحول دارنا ينده أدونك وحول ينوي ينظر على قن ينفث على قن يلو قالوا قدر وكاس آخر إيه إله إيه, قيامة إيه قبر إيه في وجرب عليه سبحانه وتعالى عليه محققة المضي الشيطان فعنصان ويلوسيين ذكر الله إلهي أني حسان والحسوستان والأيكا كواس حزب الشيطاني وقوة الشيطانك لبهوري ألا بلالوغي إن حزب الشيطان كوة الشيطانك حريرك الله يشير لبهوري وشيدانك الرعي هم يواء الخسرون وقوة الدنيا خرب الخسار إن الذين يحادلون الله ورسوله وسعجه إلهي جيد الرسول قضى تقلعك والأيكا في الأدلين كوة الدولة كوة الدولة معاسي الدولة يساوي بعض بيساوي. آخرنا علبك وجرئي إمرأة قيام رجيو قران جلابو سوير بن كتب الله إلهي وقر لا غلبنا وأنقى من قوم أنا ورسولى أني يفسس شهيد أيو تذكر سورة العزم إياه قال مقون عقبة وحيق السبنة ممن أنت وحي الدنيا نواتها صامرا والعاقرة للمتقن إن لم ننصر رسولنا والذين آمنوا كل حياة الدنيا ويوم يقوم الأشر ساسيا إلى المحوت كتابك السؤال يا سودي أنصارك قرآن لا غلبان أنا ورسول إن الله قوي عزيز وإلهي مقام نقاية إد ولجر مقام نقاية إلهي هو قوي إلهي هو عزيز وغال لا تجد هاي ميز قوما ضد يؤمنون بالله إله الرمي واليوم من الآخر يودون يرجعان من رض حاضر الله إله خلاف ورسولوه ولو كانوا حبا نغذان قوى نجعلان إله يرسل خلاف أباهم أب يلفق أبنهم عروة بره أو خوانه وراءه أو عشيرة قرابه waa jiraa khilaaf ayan Juulani ka taray في wu qorayti quluubina waxa qorayga waxa lagu sida iimaanku qalbigooda ugu adag yahay allaah wuxuu qadhaa wax ku qoran oo kale qalbigooda iimaanku way idon ilay wuxuu ku sii xoojinayaa iimaanki oo adag oo ku qoran bi ruuxin mino القرآن كلام مربوط بالرجلي مركز الدين تبارك الله ده حق الشو آخر ده أو على ثان سن إلى إيمانك ببعدين ياب ويدخل إلهي ببعدين يا جنات إلهي سبحانه وذكر خلافه كبر الموضوع إلهي ببعدين يا وأنج جنات تجري من تحت لنهار خالد دينها فيها وقوارية فضي الله عن إلهي الرعالي وكنغ ورضو عن يجون إلهي الرعالي وكنغ ذي رأيك عزب الله إلهي الرديس عي جنات كون ورسوله كان حديث صحيح كون يا إمام المخاري وري. إلهي أهل الجنة أنتم عادوا قيامهم عدوا حدايا حالي متين مرحبا سيداهي مرحبا سيداهي أن نقول الجنة أن نقلسي وحكوين جنة ما ينسي مرحبا سيداهي أن نحاكوين مرحبا سيداهي عليكم ردواني فلا أسخد بعد اليوم أبدا ما أنت أنت كذب في سين الله ما سبحانه وتعالى حين هو سواك هو إله اللبه هو هو إله من حزب هو أن صفاد الله وحزب الله على ضده وبرده وبرده إنه حزب الله ونفضل يجب أن يدوني أخرى بالليباني أيضاً إنك سيئ عامتها ومفصلين بنام التفسير كسر أدرك يساور الله ويقولون إذا كانوا أعضاهم أبا عباد أبي جراع بكور ولكي كور ولكي كتب طور ربط كاريس أوه هذا هو مجدد مركز ومركز وكباح السنوات لا يوجد حقوق او ابنهم ابو بكر با داني ويلكي أول من حارث على ربع الساعة يعني يمر قوة يقناه لا وكارثة سام بكل دلائل زمان كبر هذا صفة كسر دلك هو عام روح إله الروميسان أوجعل جعله مسباله سبحانه وتعالى يقول كخلاف إيمان لهم واحد إيش يعني يحكم الجرو ومرافعين فأنا لها والصورة النذنية أدلهم عباس ربي صورة البني النضر يمان أي صورة نكاح الله يستار، انتي لبظم، و أي كسيه الدكتور يهود مدينة أبو حاد دكان رجل صدح قبيلة يهودي، صدح دلوا كل شيء يا رسول صلى الله عليه وسلم، و توصيلات كاليس هيشيس دار، و سي دي رسول كل هالشي، صلى حتى دير دنيا سراب ديان، من بداية نقضان qawoalba mar be heeska balay waxa ugu wareysay qanooqa banu qanooqa naga leeydi ciiddo abdalla ah nabad salaam si xaaliga iyo xusur ganada ugu bishaareey qabiilku ka dhar waa kooya kuwan banin nadir sabta deheska goob bixan codka saraakiil kaleys iyo waxa sameeyeen waxa ugu dambeeyay banu qoreed oo xisab dalalkeed balan ka baxay أخرج بس جيك من هنا كبت جيك كفروا الذين أقوي كفروك من ديارهم كلهم دي يبكبن لأول حشر بحنت يقول رس ولي بقطع أنصاري وجوسر أنصاري يوم, أنصار يوم بيقطع مركز سبع إلى اسمع صي وانصام سورة صام كفر مسيرة العرب قلوق باباي بابا يبقى تان الضبان كل عضو قلوقي بابا بيقول جوان قسام العرب bay ka cabreen asal ka markay yood baalaho oo deganay waligood halkaas ay deganay aan la wixii yaa walixisra wabhinti ugu rism xagee aragnay ruux saaray sham oo ka sii adeey maada antan muslimiin tahay dad tiin meedan u maleeyin aan yaxrijin mana waligood waadan u iyagaana waxay marayeen annagoo iyaga maani cato waxa mancinayeen oo waxa walba tii cinayeen inuu yeesho sunuun xisniyal kooda derbiyada adag meel leh ilaahi ciqaabta hatta xaqiisu uga timaad ila aqoona maayaan in xidna uu ku calbeeyo amrun waxa kasoo yimaadnaayeen waxa yeeleen saasay mooreyn maxad caafaqtaan allah ilaahi baqiin min haytna yalla naxdsuu yeen filaneen wa ka إلهي subhaanahu wa qalbii yagay هذا hada qalbi ka adigaxdana khalaas wax ku dhammaatay waajibta de waxa halka markanka laga dhubka taagnaan maayay weeraysa gacantu faqan ma ayara gacantu weerayayaan waxa soo dhubuu jamee إلهي ka soo haajin ilaahi nareen في in bu kaga yimido wa qadasta qolobe maro qalbi يخربون ilaahi wuxuu ku tooray argagax iyo qaaban kara bandi ka fujinayaan ka qaadanayaan waa xaqsiin marriyad dad kaddayisan waxa xaribaayan gudaha hoos way idilmu meena qurqay musliimta ka dib ilay inta soo maalmada ba xisaab lagu sabil markay damiilaay is أي علّوا عن يورسولك قرن يست كما يعرفون أبناءه في الدين إلهي نسأ سو قرن سو إله عاصيام عاصد والكثير هو على كثا مال شلك ولا تأنت أخرج من الدون هذا إله عاصد ما شف دعاز إله سبحانه وتعالى وكوحي الدون وإله كومي أدوني أخرق معاصد واص بيقول التأدني أخرق الله رمي ساس ولهون حريصين ولولا أنك توالله إلهي إنه فرق قرق والله بودك قرق دين الدين عليهم دش الجاء حرى يساق <تصفيق> قريظ الله محفظ الساس الجبتين لا عداهم في الدنيا يجعل لهم الدنيا سيراد من النذير نمنك ذا من قريظ اللي يحب قرأ نبى ملحة لوجه مركله لا لا مركل الساس هكون عهد بارس سبحان لكن هرم في الله قريء أنا قحان ورب أنك طالب عليهم الجلادس إلهك قريء وحرى قريء والله محفظ كقريء أنا قحان la aadama oo aad ila sibiya aad iyo ku aadaya waalayn laa waran fila akhira mar walba waxaa ay ilaayay caadada aad aan ma mar walba akhra walu ku aaday dalika aadkaas iyo qax waxa ugu dhacay diinnu iyo shaqullaah wa rasuuluhu ilaahay rasuulka khilaaf wa man ruux kasoo yushaqillaah ilaahay khilaaf fa inalla shadidul iqaabasaa ilaayuu حب سبحانه وتعالى بي عاصي نروا عن الهي عاصي لأ هايو فما أصابكم مصيبة في البابك فبما أكسوا عن كثير هذا هو صلى الله عليه وسلم ينوقع الله من الجبنين ولو يأخذوا الله الناس لما كسبوا ما تركوا على بهرها من داب ولكن يؤخذوا من الهي دب الله للسرط اللي كان يوحباً وحير بلقوا لنسيني لن الذي يعمل والعالم يرجعون مركة إذن أكبر Congressman wasn't speaking of Irobed و فعلها And the One So who said it was a hoodie son of me was a blood名 thoseÉ were Per結果 But the piano was to listen to me Howlamure theiked intent and some of theisson Of me likejun but now building a vast Court hukificar The placed means to sell your friends with whom you could oo weel أو tentionera oo قائمة ka tagteen على iyadoo taagan ala asuulaha asalkeeda ku taagan faadii ilahay way rahay fasaxad ka haystaan الفاسقين baa idin fasaxta wariyo xijaal faasiqin si u gaalada iyo faasiqiinta ilahay adeece weeyay u dilay hada waxa ay waxa ay istora laga baabiyo la xaso dilli ku dhacmay saw niyaday mise niyad waxa ka dhacay أله وحده سبحانه وتعالى إلهي واتفحصه كايزت فبيدين الله واحد قيسين يوحك قتكم واليوحز الفاسق إن سلاحي هو سود الليل ونبدأ وندي وما أفعل مكاس أحكام تلقاور وياه وحاسكالك جاردي واعررنه واقتحم فيز بساقه جل يعني الله ينوببحنا حوالي مكيا قت الساق سايعن ضقال قلوقسنا وما أفعل الله إلهي وحا سيع على الرسول رسول كيز منهم قوة حقه فما وجدتم منين من ترى الله ضيع ما لهم من خير ما ينكرن فرضه وما ينحوه كف سنين ولا ركاب الجل ما ينكر الله إلهي بع يصليت كصليت ترسلوا رسول شيء عالمي شاء إلهي بع الرسول كسب درة دله الرسول كوكه ريال مركسوا جواه ولا على كل شيء تدري وآكل وما أفعل الله وحياه يبى يسوعي على يسوعي مئة القرآن يسوعي وأنا ما كريه هذا مري نبى النذير فده إلهي بع مسلمين تومادوه إذا نحوه كف سنو حوك مرهن الله يحكم سبحان سبحانه ورسوله وعيد القرباء قال الله رسوله وليه التامة أغان تعالى والمساكين وابن السبي هذا هو رغم صارف الله مسينا إلا صدح نمويا و تعبانين و أبا اللباء و كمضاء أمسك المهجرين تما لوقيه و أحوه سنو أقول لكا اه وما أفعل الله على رسوله من هذه القرى و أطلق له يقسع ليه وقال الله يهدى على الطير في weliha soo devale weliil qurbaa qalawo rasul kale weli ataa agonta muslimiinta haare wal masakeen baale wamin sawiri masafir kale qasna dalti ilaa saasi qawi kee laa kaan sayna mu ahan duula tan miday isku أنت أما القبين كاي أنت ما راح أبقى قيسنج ذكوه كاردن لجام الجلش سنة تيودي عم سبحانه وتعالى كي لا يكون قصنا أساس وله قيبت قيبت نوع على سلالة قيبة بتكاس وله كي لا يكون الصوصة والنقاوى والحاس كي لا يقال كسيعية قال كعرينة دول التن يسو... السد لجيب سون النقاوني إسكور وريجن بينا لقناه كوا غنيا لقحر الله منك ودينك سنة سوق عرين وما أطاقكم الرسول وع الرسول كذلك حاجي سيدين كيماد فخذه قاد وما انهاكم معانه وحبي ذنكر يا بنا فنته كحر الله عليه سبحانه وتعالى وآياد مويد عجلين السفر رضي الله عنه معلم المرمى كاميدة وحول الله عندي هو ينكى التماع القدر مركز قبر وحيتي للأو إلهي بعل الله عنديم مركز قبر وحيتي للأو إلهي صحيح كتاب كاميدة وحبيتي للأو كمارك هو ينكى التماع القدر مالها سكت في صدقاء السجرية ذاتك خيانة وكاس بلا يد ان الكتاب اللي قوله عدال اخي دوات كاليو مركز او حيتي واو الاخليو الكاميري عيبان وما عطاكم الرسول يعني فهن كفير فقي كفير يروح عن دي الساوع وفهن موسى كسوس علينا المقر تن ويريدوا له بيخاري وفقوه في الدين روضا انت اخليو ستحق وقنقنا واسكدروا المريحوس ويحي انقلهم هايو وما عطاكم الرسول ووحي الرسول في ايدي اللي ينادي وويدين كان فخدوه وقعت وحوال باما ف so galay loo soo deeliishanay wana anahaa ku muhiim in qarabana fanteo ka joogo wa taqullah ilaahi ka afsana in laa shididul iqa dadka ilaahi caasiis soo galay oo iqa waratan almuhajiriin ee soo jiray ee lehna qawaaso oo xariijoo laga soo saaray فضلا diyaarahiin guri الله oo amaran Paul hoodi yabtaqoon iyo raadinay fadlan fadli oo minallaahis xiqinayeen waayeen oo ilaahi xaqiisa wuxuu ay ka tagaan iyo maal wax ka kheyr baan الله saasi ogaayna markaas markaas iska soo xareen rasuulka ilaahay lug gal garayaan oo ba socaan dhul koodi iyo xaruurtoodi iyo guriyoodi iyo maal khori oraay ka qowsaay ila u sadexnaa wakii قبل كثير من المهاجرين وحبذن وكل سوين كل سجودي هو مردمك في يوم يقول لكن أنصار عادي عادي أب سلم توفر هل جورو سلم صوم الرسول في السوق أيالله هل جورو سلم قريم أما الروح كرمي أما الله كرمي أنصار صلاة المغرب والذين كونوا تابوا دار الدعى والإيمان والذين الإيمان إيمان كان اللازم من قبل المهاجرين تكره مهاجرين تكره عندما يجعلون مؤمنين يحبون ويجعلهم من ضدك هاجر إليه لا يجعلون هذه المهيانة في صدورهم لا يجعلون حاجة حسد مما يطبع المهاجرين في كحس المهيان ويؤثرون ويضرع على أنفسهم نفط الله يبكى الضرع ويقول لها المهيان بيبصين أيام اسكباف وحا لها قال لها لأنه كحس دانك يوحي لها المهيان ولو كان بهم هواك صن تخصصا جد ومرعوا يو قل راجي على الشح الناس بخيل نمر فروح الله راجي على فوات مرف لهم ويلي بالي فروح الله راجي على لنا وخصارين فروح بخيلك شحه وبا بخيلك كانوا مدرمي وراء وح كله هذا طمع يوم قاصر شهير له رسول فوجي جوات فقول شح في إنه هلا كمان كان قبله هيك متفقه وروي إن كديج الكاس لا تكذب كوري وبابيل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يري إلهي من قلب عبتهم مقرن إيمان هي الشح قلبي كريعي استقومات تقام عيبا من كثير رحمه الله فسير الحديث هو وينكو ومتفق إليه كوانا الإمام يحملين نسائي وريان أوه محييهن ننكي قشري صدراء وقديرتين صحيحة ننبع رسول الله كيستومر في المركز البنية سوى لنعود الدرن ننك كان بيهم خصائص guri imiibaal waxay tagay ilaay baan ku dhaartay biyo mayoof kaan yaa nimkan marti geneeyo yaa caawu sagaalkii guri wax waa laga wayan biyaheen marba dhici jirtay laba bilood oo xili lahayn dad laga karin Rasuulka laga shilin gurihiisa markaasna aniga aanay hawaankiis u taa wax maaysa caruurta waxaan u kariyay yar baan hayay markaas waxuu yiri caruurta ceel faanoska damin markuu marti soo ogaraa wel dhaxdana soo dhintee raashinka oo la noqorto wax inaga cunayo وحديث متفقه سريب السمائي وقوضي يننكي السمائيين إلهي سبحانه وتعالى ننكي نقول أولو كان من خصاص آيات ربطة يكسر دكتورة مركز الصباح اليوم الرسول وحديث متفقه إلهي والله يا وإلا عجب الله سنيعك إلهي عدي يقوضي أطلع تواحد سمائيسان وعليه إلهي ووجع رأيس وحو وين وين وين كان كان أبو الحاوه يا عبد رسول صلى الله عليه وسلم الحديقة أحمد يو النساء يبا وريه كم ضم بيوي كارم متفاضلها أنا سبا وريه يفلي أنا رسولكم مسائي كل جرب صدق مع المد وحولي باب كان هالجناه كسر قلايو ساي ساي سلاس مسنين بساق قلم مال مسنين بساق قلم صدق هذي مع المد بهالنكره عبد الله بن عمر أيه وحوي من كابلونسو ويانا يور راعي وحوي عباي وانصلينا يو قولي وعليه انتو تدع البلان للجريب ويحص ما يناع خوينا السوق هذا فجلا نعرفه أن يمال وانبر وانصوم يا عنتر النار هاي هاي من كسرنا وانتاجنا لا حتى لمن ينكر فيز كدة والرسول كي يوم مرة وانبر وانعودي كلاه جبر على سوق أي حق هذا بوجي السويل روح ماي وانصوم هوين مر إلى عنك حق الصوم tuhan aawada kireen هو hawaanka inuu أي ay rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu yeyay ninkii musaabeenka iska seexanaya laakin markaas uu tooso waxa uu mooqatiin oo sarreer lahayn ilaahay wuu sahlay sidax bari markay dhamaato ay aanu yarow waxa ay weeyeen haabaha iyo waxa aaniga oo xubna ma dakhmarin ee rasuulka sidax bari wuxuu xiliyar u yaruntay sarada wajiga umukaab kaanay ilahay subhanahu wa ta'ala uu aad qorsa marku toosada markaan dhaqaaqay wuxuu yaraa wuxuu yiri wii arinta wasan fuu sheegay laakiin worigaa ruux islaam ah qalbiga xumaan uu او سالت لي الكمكن دعيني كدعايسني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو داوود يقيك اي ورينا امام المقري قال ان ذكريه دعاء لن تؤخر او رب دعني ولا علي وانصرني ولا تنصعيا وانكري واتم قر علي وهدي ويسد اخر كان يقول جيري رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسل الصقيمه قلب الى قلبه الداود كبي وروحان نعين برسول الله حس في قلبي يعني عندنا حس wuxuu weli ku mahsatiin buu ilaahay wuxuu sii wuxuu doonaa noqdo haduu maariyo doocmiyo doojayyo doocad waatan gaarikan taagu abdullahi ibn qamar waana runtii wal ladina tawallaw dar wal iman min qabli an yuhibuna minha al jaleelay wa yajiduna hal ma'yan fi sudurihim haajatan hasad waxaa sidoo kale ajib ka sameeyay faaniska dunida gacan ta wax la galay lasiga hawaantanta weelka oo faruqa saado dhageeyno oo rasuulku saaxsi waxay ku yii way sidii uu nagu waydadaas asaasyaan سوى هالبوب يحترروح يسوى بوب دقينيه أو وأنا ومن يوقع الشح الناس إلى هيبار سبحان الله تعالى الله عليه وسلم لا تكسل تكلم إلى يوم من بك من الشح الناس يروح إلى غير لماذا والنفس إلى هبخيال ما والذين جاءوا مركلاء أنصار هي مهاجرين أو نذكر رسول الله نرى جاي أمر مسلم كصو إلا قيام الله إيمانه مر أيوه زملاء وتعالى أنا كورج والذين كوي جاءوا من من بعد مهاجرين يا أنصار جلاشور وإلا قيام الله دكتور ممن يا داره يقرون وحيلين ربنا اغفر لنا ربنا اغفر رب لنا اغفر لنا النار بفسات روح من كلا جرو والياخوانا هنا أنت عيسى الصحابة هنا طبعا عندك ودلك كوفلاي او كوسو gaalsi in asa ugu ducaysaa inta leenama soo gaad tahana dadii ordamaan oodadii u soo jeeday oodadii maalku ku bixinay oodadii masayda u darsid oodadii sayn waxaan arkaa dadkan u ducaysan walaalina kuuj jaawiyay nin انك سيدا قلقين معين وقت بيديو وضيق مرلقو يريو وكريضو لا ما قلقك دبا بابلو بسو رديم دبا لوسو قرعيو دبا اوحو البلوغو دبا دب ورفايا دبا واحو كسو قال اللذين سبقونا بالمركب وانا يسوي وذن جعل عيسى تدكع مروله قال سبقونا أنه ظهر مره ولا تجعل إلهي وهيلي في قلوبنا قالت يا قلبي قلنا يا للذين كوي أن العلو ونقو نغو حسدنه امر لهم إله إذا دعون منه يأن الحسد واصبر تعزيني واصبر سقيمة قلبي برسوله السلامة دعال لا يعلم تتعين إله وقال دي حسد كقبل إيا حمان برسوله وقلبك أن يبني سياني نعيب إيا حسد أن نغو حسدنه جي اللذين آمنوا زلت ربنا إنك رؤوف رحيم إلهي وسلا نويل وحاطها رؤوف متكثرتان كبران رحيم من خالد والله وع